بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُونَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُنْ عِدَّةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ هُوَ الْعَدْلُ وَقِيمُوا الْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 سايكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حملهن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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَّ لِضَيْفٍ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 وَمَنْ كُدِرْ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ الله. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكاين من قريه نعتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فادقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات مِنَ الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبا سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما